حيدار أم أحمد غاب محيا حيدار أم أحمد غاب محيا اليوم مات النبي يا زينب سلام على نفسك يا طه سلام على نفسك يا طه سلام على غرتي مبدا يبداه سلام على روحك يلقاه مدى النور يا من شأ ما احياها النور يا من شأ ما احياها سلام على نفسك يا سلام على غرتي مبدأ سلام إليك التي ترسم مجراها مضامين لا يترك معناها سوى الخالق لقدع من شاه علي هو المنهي مؤقصاها علي والله مو اقصا سيق في حي دار التقوى اذا سيق في حي دار التقوى انا اشيد باسم الله ماجرها ومورساه في قلبي حي يا إذا قلتها ربك لبا من أبي ترابي نكهة الترابي من أبي ترابي نكهة الترابي حدثتني فيه في قلمي في أغصى ولذاك أمبي صاحبا يا بابي ولذاك ام بك صاحبا يا في ربا صدري من عيد نهر نهر دنيا ملهم ثباتي نهر اخرى ماني حينا جاتي نهر دنيا نهر أخرى آمان حين جات من أبي تراب نكهة التراب حدثتني فيه في قلمي أغصى ولذاك أمبي صاحب الياباب في ربا صدري من عيدر نهران نهر دنيا ملهم ثباتك نهر أخرى من حين جاتك نهر دنيا ملهم ثباتك نهر أخرى من حين جاتك طافك الأكوان مبدأ ومين ريقك الأنهار ما رواها بأضطافك الأنكوان ما يبداها ومين ريقك الأنهار ما رواها بأنفاسك الأزهار أزكاه ومين عينك الأنوار أبهاها ومن عينك الأنوار أبهاها ومن عينك ومن فيا من عمري في كبه خديد في ذكراه قد أبه خديم في ذكره ودائم الحني خذها منك حيرة مصطولة ليست شعرة إنما تهللة من أنفاسك وشغطة محمولة هيا قل لك ان ها مقبولة خذها مني حيرة مصقولة ليست شعر ولكن ما تحليلة من انفاس وشهقات معموله هيا قل لك ان ها دي <تصفيق> دي ترى طرق الزن فكيلهات يا انسان دلستك الانساني يا اسرارك في قبه الرمال يا انسان دلستك الانساني يا أسرار في قبة الرماني يا موجود في غابير الأزماني أنت الوجه وكل شيء فاني أنت الوجه وكل شيء فاني حبيبي أنت الذي له السماء تجثوحاً يتوى وتعلن الولاك حبيبي أنت الذي له السماء تجثوحاً يتوى وتعلن الولاك يا ممدوحاً في ضرعة الإنجلي يا من فيه كزائن وتأويل يا مشروطاً شهودا في نجمة الإكليني. يا من دوح في ضرة الإنجلي يا من فيه كسائل التأويل يا من شروطا في صحة التهليل يا من شهودا في نجمة الإكليني. يا مشرودا بين نجمة الاكليل يا مشرودا بين نجمة الاكليل يا رافعا نوحا بين اغما يا ملهم نسولى معنى افكار يا مولجا للقرنيئ امصار يا منجي الاضطراري يا رافعا روحا بين أغمار يا ملهمة سليمان أفكار يا مولجة القرنين أمصار يا منجية إبراهيم في النار ومعينا الهدى عدد في القضاء ندا موسى أياما خفائي يا رجع عيسى يوم الابتلائي يا رالبا للأطهار أمثال يا صالعا للتاريخ أبطال يا كاسر المظلوم أغلال يا راسما للأجيال آمال يا وارثا من ذل احر يا صانع التاريخ ابطال يا كاسرا للمظلوم اغلى يا راسما في الاجيال اعمال تولك النور داخل الانامي وانتخذناه في الصباح الظلام ارتقينا في أفاق المرامي جعيش الهدى منصور بيمنا النصر دفلا ما كان لولا والناس يتلوها <في> من بأفلاك عندي أنا تحليل <لنسي> سوا دا بينما اخذا الشرار يدري اسر وصمودي في تلك الحدود حيدر